اقْ إِنَّكَ أَلَّا تَجْمَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ فلا منها فبدت لما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 شَتًا طَنكَا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ وكذلك نجزي من أسرخ ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مسائلهم كَانَ نِزَامُهُ وَأَجَلُ مُسَمَّى فَصِبْ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَصِبْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وَأَقافًا عَالنَ عَكَ تَق وَلَا تَمُددًاَّ عينَيكَ لِلَ مَا مَتَعَنَ بسْواجًا مِنهُم زَحّْةَ الْ الحياتةُِّ النعَ َفتِنَهُم فيِي وصديق عليها لا نسالك رزقا نشه ونرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لو لا ياتينا بايه من رب او لم تبتين ما في الصحف قَالُوا رَبَّنَا لَوْ نُؤْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَلَنِتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مِنْ عِلْمٍ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ free uh -huh.